في حديثه حول قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نوديا للصلاة من يوم الجمعة قال أثابه الله مسألة قد تقدم كلام أبي هريرة رضي الله عنه مع عبد الله بن سلام رضي الله عنه وهو أنها آخر ساعة من يوم الجمعة قال وهو قول الأكثر ويوجد عند مسلم أنها ما بين أن يجلس الإمام إلى أن يفرغ من الصلاة وقد ناقش هذه المسألة جميع العلماء وحكى اقوالهم الزرقاني في شرح الموطا وكلاهما بسند صحيح إلا أن سند مالك لم يطعن فيه أحمد وسند مسلم قد نقل الزرقاني الكلام فيه ومن تكلم عليه والذي يلفت النظر ما يتعلق بقيام الساعة في يوم الجمعة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وما من دابة إلا وهي مصيخه يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس ففيه التصريح بأن الدواب عندها هذا الإدراك الذي تفرق به بين أيام الأسبوع وعندها هذا الإيمان بيوم القيامة والإشفاق منه وأخذ منه العلماء أن الساعة تكون في يوم الجمعة وفي أوله فإذا كان هذا أمر غيب عنا فقد أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نعطي هذا اليوم حقه من الذكر والدعاء مما يليق به من العبادات اشفاقا أو تزودا لهذا اليوم لا أن نجعله موضع النزهه واللعب والتفريط. وقد يكون إخفاؤها مدعاة للاجتهاد كل اليوم كليلة القدر وقد نفهم من هذا كله المعنى الصحيح للحديث من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه إلى آخر الحديث وأن الحق فيه ما ذهب إليه الجمهور على ما سيأتي إن شاء الله عند مناقشة وقت السعي إلى الجمعة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 قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله قرأ الجمهور فاسعوا وقرأها عمر فانضوا روى ابن جرير رحمه الله أنه قيل لعمر رضي الله عنه إن أبين يقرأها فاسعوا قال أما إنه أقرأنا وأعلمنا بالمنسوخ وإنما هي فانضوا وروي أيضا عن سالم أنه قال ما سمعت عمر قط يقرأها إلا فانضوا وبوّب له البخاري قال باب قوله وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وقرأ عمر فانضوا وذكر القرطبي عن عبد الله بن مسعود أنه قرأها فانضوا إلى ذكر الله وقال لو كانت فسعوا لسعيت حتى يسقط لدائي انتهى. وبالنظر فيما ذكره القرطبي نجد الصحيح قراءة الجمهور لأمرين الأول شهادة عمر نفسه رضي الله عنه أن أبين أقرأهم وأعلمهم بالمنسوخ وإذا كان كذلك فالقول قوله لأنه أعلمهم وأقرأهم أما قراءة ابن مسعود فقال القرطبي إن سنده غير متصل لأنه عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود وإبراهيم لم يسمع من ابن مسعود شيئا انتهى وقد اختلف في معنى السعي هنا وحاصل أقوال المفسرين فيه على ثلاثة أقوال لا يعارض بعضها بعضا الأول العمل لها والتهيؤ من أجلها الثاني القصد والنية على اتيانها، الثالث السعي على الأقدام دون الركوب واستدلوا لذلك بأن السعي يطلق في القرآن على العمل قاله الفخر الرازي وقال هو مذهب مالك والشافعي قال تعالى وإذا تولى سعى في الأرض وقال سبحانه إن سعيكم لشتى أي العمل واستدلوا للثاني بقول الحسن والله ما هو بسعي على الأقدام ولكن سعي القلوب والنية واستدلوا للثالث بما في البخاري عن أبي عبس بن جبير واسمه عبد الرحمن وكان من كبار الصحابة مشى إلى الجمعة راجلا وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار ذكره القرطبي ولم يذكره البخاري في التفسير وبالتأمل في هذه الأقوال الثلاثة نجدها متلازمة لأن العمل أعم من السعي والسعي أخص فلا تعارض بين الأعم والأخص والنية شرط في العمل وأولى هذه الأقوال كلها ما جاء في قراءة عمر رضي الله عنه الصحيحة فانبوا فهي بمنزلة التفسير للسعي وروي عن الفراء أن المضي والسعي والذهاب في معنى واحد والصحيح أن السعي يتضمن معنى زائدا وهو الجد والحرص على التحصيل، كما في قول الله جل وعلا والذين سعوا في آياتنا معاجزين بأنهم حريصون على ذلك وهذا أكثر استعمالات القرآن قال الراغب الأصفهاني السعي المشي السريع وهو دون العدو ويستعمل للجد في الأمر خيرا كان أو شرا قال تعالى وسعى في خرابها وقال سبحانه وإذا تولى سعى في الأرض وقال ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وجمع الأمرين الخير والشر في قوله جل وعلا وان ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى وهو ما تشهد له اللغة كما في قول زهير بن أبي سلمى سعى ساعيا غيظ بن مرة بعدما تبزل ما بين العشيرة بالدم وكقول الآخر إن أجزع القمة بن سعد سعيه لا أجزه ببلاء يوم واحد أيها المستمعون الكرام بهذا نأتي على نهاية لقائنا على أنه لم تزل لحديث المؤلف بقية حول الآية نستكملها في لقائنا القادم بإذن الله